قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَامْشِ بِأَرْضِ هَذِهِ وَكَذَلِكَ نُنَزِّلُهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ تَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَخُذُوا بِأَ فأريكم دار الفاتقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل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 لَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَقًّا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من سليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رب وَيَغْفِرْ لَنَا قُلْ إِنَّهُ لَا يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَفُونًا مِنَ